بسم الله الرحمن الرحيم الم ر تلك آ ي ا ت الكتاب المبين إ ن ا أ ن ز ل ن ا ه ق ر آ ن ا عربيا لعلكم تعقلون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 إ ف ض ي ل ا ل ش ك ت و ر م ح م ن راتب النابلسي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 إ ذ قالوا ليوسف و أ خ و ه أ ح ب إ ل ى ابينا منا ونحن ع ص ب ة إ ن أ ب ا ن ا لفي ضلال مبين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 وألقوه في غ ي ا ب ة الله ج ب ي ت ق ط بعض ا ل س ي ا ر ح إ ن كنتم فاعلين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 موسوعه ص النابلسي ذ للعلوم به الاسلاميه و في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبه 僕は思うべきだと思うんです。 وما أنتب مؤمن لنا ولو كنا صادقين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 والله المستعان على ما تصفون وجاء س ي ا ر ة فأرسلوا واردهم فأدلاد ا ل و ه قال يا بشرى هذا غلام و の思い出を忘れずに言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言 ا ن とを言うことを言うことを言うこ وقال الذي اشتريه من مصر ل ا م ر أ ت ه أ ك ر م ي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مك 私はあなたのことを知っていただけないことを知っていただけないことを知っていただけないことを知っていただけないことを知っていただけないことを知ってない。 ولما بلغ اشده آ ت ي ن ا ه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن ن ف س 私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えた。 ولقد همت به وهم بها لولا ارئي برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إ ن ه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر و أ ل ف يا سيدها لدى الباب قالت ما ج ز ا 知 من أراد بأهلك سوء を知っていることを知っていることを知っていることを知っているこ ن を知っているこ し ش ه د ش いこ د من أهلها إ は كان ق م こ ص ه قد من い ب とは何でもい و ことは何でもいいことは何でもいいことは何でもいい كد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راي قميصه كد من دبر قال انه من كيد ك إ ن كيدكن عظيم يوسف أ ع ر ض عن هذا واستغفري لذنبك إ ن ك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة 世を見つけたのは ز の世を見つけたのはこの نفسه ق たの ه ا の世を見つけ ن ا はこの世を見つけたのはこの世を見 فلما َََّ سمعت ََِْ بمكرهن ََِِّْ أ َ ر ْ س َ ل َ ت ْ اليهن ََِّْ و َ أ َ ع ْ ت َ د َ ت ْ لهن ََُّ متكئا ََُ واتت ََْ كل َُّ و َ ا ح ِ د َ ة ٍ منهن َُِّْ سكينا ِِ كل واحدة منهن سكينا وقالت ا سكينا ح د ة منهن و خ ر ج ع ل ي ه م فلما ر أ ي ن ه أ ك ب ر ن ه وقطعن ايديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إ ن هذا إ ل ا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه 私は私の言葉を読んでいるのは私の言葉を読んでいるのは私の言葉を読んで ر るのは私の言葉を読んでいるのです。 悲しみを感じているのは悲しみを感じている。 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ن ه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أ ح د ه م ا إ ن ي أ ر ي ن ي أ ع ص ر خمرا わかるぞ。 يأتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملا قوم لا يؤمنون بالله وهم ب ا ل آ خ ر ة ه م كافرون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 ذلك من فضل الله علينا وعلى النيس ولكن أ ك ث ر النيس لا يشكر و ن يا صاحبي السجن أ ر ب ا ب متفرقون خير أ م الله الواحد القهار ママ ل الله من ل ه بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا ذلك الدين القيم ولكن اكثر النفس لا, لا, ال لا يعلم يا صاحبي السجن أ م ا أ ح د ك م ا ف ي س ك ي ربه خمرا و أ م ا ا ل آ خ ر فيصلب فتاكل الطير من ر أ س ه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أ ن ه ناج منه م ذ ك ر ن ي عند ربك ف أ ن س ا ه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارث سبع بقرات س م ا ن ي ة ただいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだい 私 و ن は ف の رؤيا うことを言うことを言うことを言うこと ا 言うことを言うことを言う م とを言 ن ことを言うこと ل 言うことを言うことを言う وقال الذي نجا منه ما ودكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف أ ي ه ا الصديق ت ن ا في سبع بقرات سمانيا كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبعس ب ل ا ت خضر و أ خ ر ى يابسات لعلي أ ر ج ع إ ل ى النيس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين د ا ئ بن فما حصدتم فذروه في سنبله إ ل ا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما ق ل ن إ ق م, ن م ا ق د م な م の思いを表すことは ل なたの思いを表すこ ن はあなたの思 ت を表すことはあなたの思 م を ي すことはあなた 「あな ال ا は私の手を借りてくれたんだ」 الهمال النسوه ا ل ت ي قطعن ايديهن إ ن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إ ذ راوت سن يوسف عن نفس ه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز ا ل آ ن حصحص الحكم 私はこの世を変えたのはこの ل を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を ل えたのはこの世を変えた。 私は私の言葉をんでいるのは私の言葉を読んでいるのは私の言葉を読んでいるのは私の言葉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 س ل ت ي به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أ ب ا ه وانا لفاعلون و かるぞ、わかるぞ、わかるぞ、わかるぞ、わかるぞ、わかるぞ、わかるぞ、わかるぞ、ع かるぞ、わかるぞ、わかるぞ、わかる ا わかるぞ、わかるぞ、わかるぞ、わかるぞ、わかるぞ、わかるぞ、わ ف ل م ا ر ج ع و ا إ ل ى أ ب ي ه م ق ا ل و ا ي ا أ ب ا ن ا م ن ِ ع م ن َ ا ل ك ي ل ف أ ر س ل م ع ن ا أ خ ا ن ا ن َ ك ت ل و إ ِ ن ا ل َ ه ل ح ا ف ِ و ن ق ا ل ه ل آ منكم عليه إ ل ا كما امنتكم على أ خ ي ه من قبل فالله خير حفظا وهو أ ر ح م الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت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 「私の名前は何を言うのかわからない」 ان الحكم إ ل ا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون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 وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال إ ن ي أ ن ا أ خ و ك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ファンは皆さん、私たちの思いを聞いていることを知っていることを知っ م いる أ とを知ってい ثم أ ذ ن مؤذن أ ي ت ه ا ا ل ع ي ر إ ن ك م لسارقون قالوا و أ ق ب ل و ا عليهم ماذا تفقدون قالوا نف به به م の思い出は変わっていない。 سد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إ ن كنتم كاذبين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 ف أ س ر ه ا يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكان والله اعلم بما تصفون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 قال معاذ الله أ ن ناخذ إ ل ا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا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 ولكن افضل أ ن يكون الله لي و هو خير الحاكمين ارجع و الى إ أ ب ي ك م فقل و و ا يا أ ب ا ن ا إ ن ابنك سرق وما شهدنا إ ل ا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 عسى الله أ ن ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم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 يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله, إنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين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 من الله من ي ي الله لا ل の思い出を表すことはありません。 كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أ ر ح م الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالكوه على وجه ابي يات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما ما فصلت العير قال أ ب و ه م إ ن ي لاجد لي حيوس فلولا أ ن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم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 「パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ ファン ع ل さ يوسف 朝を思い出 ل ことを知っているのは ا さん、今日 ا 朝を思い出すことを知 ل ている方 ي ن ورفع أ ب و ي ه على العرش وخروله سجدا وقال يا أ ب ت هذا ت أ و ي ل ر ؤ ي ا من قبل قد جعلها ربي حقا 私の思い出を忘れず إ 言うことはないです。 لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من ت أ و ي ل الاحاديث フَ ط ِ ر ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض أ ن ت و ل ي ف ي ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة ت و ف ن ي م س ل ِ م ً ا و أ ل ح ق ن ي ب ا ل ص ا ل ح ي ن ذلك من أ ن ب ا ء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إ ذ أ ج م ع و ا امرهم وهم يمكرون وما أ ك ث ر ا ل ن ا س ولو حرصت ب موسوعه ؤ م ن ن ي م ا ت م ا ل ن ا ب ن س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن 岡臣 من آ, أ ي ه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون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 على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني وسبحان الله وما أ ن ا من المشركين إليهم من أهل ا, إ, من أ ل た ر ى يعقلون حتى إ ذ ا استيئس الرسل وظنوا أ ن ه م قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن ل ق ولقد م ا م م ج ر ي ن ل كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفتح